والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله الله أن أصنامكم بعد أن تولوا مدمرين فجعلهم جذاهم إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون وقعلت هذا بآلئتنا يا إبراهيم قال بل كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطبون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم ظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما قف لكم قف لكم ونجيناه نوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكل نافلة